أفلا تتذكرون تدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعذون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه 112. وبدأ خلق الإنسان من طير ثم جعل نسله من سلالة من ماء ثم سواه ونفخ فيه من روحه وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُونَ وَقَانُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون